book 2 56 56 56 bhavana al-masha'ir al-ahasis al-masha'ir al-ahasis iccha honi wujood raghba وجود رغبه امची इच्छा आहे لدينا الرغبه لدينا الرغبه امची इच्छा नाही ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه غابرणे الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف ملابتي واتت آه، أشعر بالخوف، أشعر بالخوف، ملابتي واتت ناهي، لا أشعر بالخوف، لا أشعر بالخوف،, لا أشعر بالخوف. وير أسني، توفر الوقت، توفر الوقت، تياجة زور وير آه، لديه وقت لديه وقت تاچا زवळ वेळ नाही ليس لديه وقت ليس لديه وقت कंटाळा येणे الشعور بالملل الشعور بالملل ती कंटाळली आहे هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل تي كنتااللي لي नाही هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل भूख लागनी الشعور بالجوع الشعور بالجوع तुम्हाला भूक लागली आहे का هل انتم جوعى هل انتم جوعه؟ तुम्हाला भूक लागलेली नाही का؟ هل انتم غير جوعه؟ هل انتم غير جوعه؟ تحن लागणे الشعور بالعطش الشعور بالعطش त्यांना तहान लागली आहे होम عطشا होम आतशा त्यांना तहान लागलेली नाही होम गैरो आदशा होम गैर आतशा